اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريث عليكم بالمؤمنين روف رحيم إن يتوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وجزو جزاء الله, الله